سوره نظر بعضهم إ ل ى بعض هل يراكم من أ ح د ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ب أ ن ه م قوم لا يفقهون